Yo, yeah, Jose! دعي السيوف نحونا لتقطع اليتان دعي النبال ترتمي تسد كل عايز وسل دماء جرحنا موتنا لا نموت من دم من غدا يراق هو اللي قامنا وموتنا الفراق وفي الحسين موتنا يزيد نشدياق يزيد شاء أمهب سنبلغ العراق بساحة الضفوف نقدم الكفوف ونرفع اللواء سننظر الشهيد نصيح من جديد نقول من قلوبنا لمن يكثرون مع الحسين كلنا وأينما يكون نقول من نحورنا لمن يفجرون على الرماد زحبنا بلهفة العيون لموزنا نزور نبجن القبور نضمد الجريح نقدسنا كربلا كربلا زاحفون كربلا عشقنا للحسين جوقنا للحسين كقاس من زفافنا يكون للمماء كأكبر صمودنا يفيض تلبيات كحامل اللوائلة يغرنا الفراث كزين من قلوبنا تشعب الثمان حسين في الظمين يقرر المصير ويزخن القنود بصحوة الشعوب بيقفة القلوب حسين که فو درسان